ما قضى أجله وأجل مسمّن عنده ثم أنتم تمترود وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 قل لمن في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.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 فلم تكُم فتنَّهُم إلَّا أنْ قالوا والله ربنا ما كنَّا مشركين أَضْر كَيْف كذبوا عَلَى أنفسِهِم وضلَّ عَنْهُم مَا كَانوا يَفْتَرُونَ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 قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزن كالذي يقولون.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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ميَشَ إلَّا يُضلِّل مَن يَشَى يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تنسون ما تشركون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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يطافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 114. وعلى كالذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 115. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا من عمل كم سوء بجالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.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 قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندك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 قل مايُنَجِّيكم من, من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعون وخفية اللَّئِنَّ أَنْجَانا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكم مِنْهَا وَمِن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 أَوْ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 12. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 13. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل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 ما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما ما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء أمم تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وَحَجَّهُ قومه قال أتحاجون الله وقد هدى ولا أقاف ما تشركون به إلا أيشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلات تذكرون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 من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلٌّ هَادِينَ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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة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 إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرطاسه بدونها وتخون كثيرا وعلمتم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 ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أَوْ قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله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 الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فإن ناتفكون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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِذَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 متراكبا ومن النقل من طلعها قنوان دانية ومن النقل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرم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 وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا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 وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي أَهْمَلِ يُجَادِلُوكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون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 وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله وأن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 ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما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 قُلِ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمُلٌنْ ثَيْنَيْنِ أَمْ امْتَشْمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل أن الذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ لَأَجِدُ لا فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا 118. أَوْ أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 وَإِنَّ لَصَادِقُود فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْبُ رَبِّكُمْ ذُو رحمة واسعة وَلَا يَرُدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 فَلَوْ شَاهَلَ هَذَا قُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ مَشُوا هَذَا أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ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 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا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 119. ونزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم 110. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة 111. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هل يَأْضُلُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 قل أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِ رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلْ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَعْزِرَةً أُزْرَةً أُخْرَى ثُمَّ ما إلى ربكم مرجعكم فيُنَبِّئُكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم فيما آتكم إن ربك سريع الإقاب وإنه لغفور رحيم